وَإِذَن تَقُنُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا تَتَّقُونَ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 117. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 118. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَطْلُ عَلَ إَِّ بََّذِي آتَنَهُ آياتِنَ فَن سَلَخَ مِنََّا فَأَثْبَهُ الشَّيقَانوا فَكَانَ مِنَ الْغَوين وَلَش إا لَ رَفَ النَّهُ بِهَا وَلَكِ النَّهُ أَخُلَّدَ إِلَ الأأَرض وَتَّبَهَوَا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 117. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 118. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم وَلَقَلِذَرَأَّا لِجَاءنَّ مَكَثيرُ مِنَجِّ وَِنسِ لَهُم قُلوب ال لا يَفقَونَ بِهَا لَهُم قُلوب ال لا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُون الل يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانُوا الل يَسمَعونَ بِهَا 113. أولئك كالأنعام بل هم أضل 114. أولئك هم الغافلون 115. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه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 117. إن كيدي متين 118. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 119. أولم 117. في ملكوت السماوات خَلَقَ وما خلق الله من شيء يَكُونَ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 118. من يضلل الله فلا هادي له